تشبه اليوم بالبارحة اليوم تحاول سويسرا منع المآذن وسياتي اليوم الذي تعلو فيه صيحات التكبير الله أكبر الله اكبر الله الله أكبر الله بالأمس قدم بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم لله رب العالمين وينتشر خبر إسلام بلال في أنحاء مكة ويعلم سيده أمية بن خلف فيغضب غضبا شديدا وأخذ يغضب بلالا بنفسه لقد يخرجون به إلى الصحراء في وقت الظهيره ذلك الوقت الذي تصير فيه الصحراء كانها قطعه من نار ثم يطرحونه عاريا على الرمال الملتهبه وياتون بالحجارة الكبيره ويضعونها فوق جسده ويتكرر هذا العذاب الوحشي كل يوم ويظل بلال صابرا مصمما على التمسك بدينه أحد. فيقول له أمية بن خلف لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة فيقول بلال أحد أحد, أحد. أحد. ثم أمر زعماء قريش صبيانهم أن يطوفوا به في شعاب مكة وشوارعها ليكون عبرة لمن تحدثه نفسه أن يتبع محمدا وبلال لا ينطق إلا بكلمة واحدة هي أحد أحد فيغطاظ ميت ويتفجر غما وحزنا ويزداد عذابه لبلال تقبل قرائتنا بخير اذكروا بخير اذكروا بخير اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اين الهك الواحد ربي يفعل المجرمون بالمسلمين الموحدين هذا الذي نراه، هذا الذي نراه للمؤمنين الموحدين عذبوهم وقتلوهم هذا بلا يوضع في رمضاء مكة وهذا عماء يرى أمة سمية يفعل بها ما يفعل وهذه سمية تطعن في موضع عفتها حتى تموت هؤلاء المؤمنون الموحدون يفعل بهم هكذا وما ترك العذاب أحدا ما ترك امراه ولا صغيرا ولا كبيرة حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلوا به ما فعلوا حتى رسول الله خنقوه حتى رسول الله وضع أبو جهل رجله على رقبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كادت عيناه أن تندر هذا الذي يفعل بأصحاب النبي لأي سبب وما نقم منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد هذا الذي يفعل بهم هو أمر من الله عز وجل لعباده بالصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا الذي يفعل بالمؤمنين يفعل بهم في كل زمان ويمضي عام وعام ومحمد وصحبه يتقاسمون الصبر على البلاء وجاء العام الثالث خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت إنه عام الحزن واستجاب الله لدعاء نبيه منذ عام بايع نفر من الحجيج يثرب سرا على الإسلام وفي موسم الحج الثاني يتوافد رجال من الأوس والخزرج خصماء الدار يبايعون على المنعة والنصرة متآلفين إنهم يرجون أن يهاجر النبي إليهم وينقذ مدينتهم من الأحقاد والدمار لكن البيعة لا تتم حتى يعرفوا على ماذا يبايعون مهلا يا قوم إنكم التبايعون تناوئون المشركين من العرب كافه تبايعون على أن يكون المؤمنون الغرباء وإخوانكم والكافرون أعداءكم ولو كانوا ذوي قرب تبايعون على تحطيم اصنامكم من الحجارة وتحشيم أوثانكم من الخشب وإلقائها في النار يا قوم إما أنكم تصبرون على كل ذلك فبايعوا وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم فلا تبايعوا لما اشتد الأذى باصحاب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن الله لأصحابه ولرسوله بالخروج من بين أيديهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين فمن شاء أن يخرج إليها فخرج أصحاب النبي رجلا رجلا او جماعات ولم يبق في مكه الا الحبيب صلى الله عليه وسلم الهجره درس للامه كشف القيوم به الامه حيث الاسلام لنا دوله قامت بالعدل وبالهمه يا بني لا تحزن إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا سبعون أو يزيدون قليلا هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم طاشت عقول قريش فتآمروا واجتمعوا في دار الندوة لينظروا ماذا يفعلون في أمر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال ربنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عباد الذين آمنوا إن أرضي, واسعة إن أرضي واسعة خرجوا واجتمع سادة قريش فأنزل الله عز وجل في كتابه ما يدور هناك فتعالوا بنا ندنو من دار الندوة حتى نسمع ونعلم بماذا يتآمرون لنسمع ذلك سويا محمد أصبح أمة تسلم مدينة إننا ندبر الآن امرا فاتنا من قبل محمد سوف يقتل تعالوا وانظروا لقد ضبرنا خطة لقتل محمد من كل قبيلة اخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم ضربونه ضربت رجل واحد يتفرق دمه بين القبائل انها فكرتي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَقُولُ الرب الْجَلِيلُ فَاللَّهُ خير حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين وَفِي نَحْرِ الظَّهِ في شدة الحر في رمضاء مكة خرج الحبيب متقنعا مسرعاً إلى بيت الصديق ليخبره بالخبر الذي ينتظره منذ أشهر عديدة فماذا قال الحبيب للصديق في بيت الصديق نسمع ما قال الحبيب هيا بنا في بيت الأمن والإيمان في بيت المحبة والوئام في بيت الصديق أبي بكر دخل الحبيب فقال له الصديق يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما جاء بك في هذه الساعة التي لا يخرج فيها أحد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أخرج من كان عندك من أهلك فقال الصديق يا رسول الله إنهم أهلك فقل ما جاء بك في هذه الساعة قال الحبيب إن الله أذن لي بالهجرة والخروج قال أبو بكر الصحبة يا رسول الله قال النبي الصحبة يا أبا بكر. أخبرنا عن قوم كفر أطع أسيافا للفجر ما درى بالهاد في النادي ويل للحقاد والغلاء. انطلق الشيطان النادي فليقتل أحمد والبررة لكن القيوم تكرم نجاه الأكبر, نجاه الأكبر والأرحم نجاه الأكبر والأرحم. أخبرنا عن قوم كفر أطع أسيافا للفجر ما درى بالهاد في النادي ويل للحقاد والغلاء. انطلق الشيطان وفي بيت الحبيب أمر النبي علي بن ابي طالب أن ينام في فراشه لزيادة التعمية على المشركين حتى يخرج سالما إلى بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه بنت الصديق تواسيه وعلي أصبح يفديه خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن أحاط المشركون وشباب قريش وأسيفهم مصلة ينتظرون اللحظة لينقضوا على رسول الله خرج النبي وهو يقرأ قول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين حتى وصل إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سد فاغشيناهم فهم لا يبصرون خرج النبي ولم يره احد منهم ثم انطلقا الى غار ثور سالمين غانمين وفي الطريق ماذا حدث لهما وما جرى بهما ثم انتبه شباب قريش وهم ينظرون وأرادوا أن يدخلوا إلى بيت النبي ليفتكوا به فإذا هي مفاجأة لم تخطر على بالهم بل أدهشتهم وأذهبت بعقولهم من في في النادي ويل الشيطان فليقتل أحمد هذا الفتى يفتديه بنفسه اي اناس تحارب لن يفلت على كل طريق رقيب ليس امامه غير الصحراء مئه ناقه لمن يأتي بمحمد حيا او ميتا لهم ثلاثه محمد وابو بكر ودليلهما اريقك اعرف الناس بالصحراء هيا وبات الناس في مكه كلهم يمني نفسه بالجائزه الكل يحلم ب ناقه لكن شراقه ابن مالك ابن جعشم أحد فرسانها هو الذي أراد أن تكون الجائزة من نصيبه عندها أسرع بركوب فرسه ليلحق بمحمد وصاحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يمني نفسه بالجائزة يا سراقة مئة ناقة مئة ناقة ويضرب فرسه ويسرع باللحوق بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخيال الجمال يسرح في باله وهو يتمنى أن ينالها لكن يا سراقه هيهات هيهات هل تظن أن الله سيتخلى عن حبيبه ونبيه عندها؟ نزل أمر الله فوقع ما وقع لسراقة وما الذي وقع سنرى عن يوم سراقة لا تسأل والقاس المسكين مكبل أغرته الجائزة فأقبل هيها تسراقة فتمهّل الخير لدي فلا سوار الفرس هو الافضل الْفُرْسِ سُرَاقَةَ لا تسأل هنا على راس جبل ثور دخل الحبيب هذا الغار مع الصديق مختفيا من الفجار الكفار هنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغاء اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها عنايه الله اغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الاطم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إنهم ينظرون إليك ولكن لا يبصرون في الغار نبي وصديق والله أليس ورفيق قدام قريش فوقهم يسمع فعتيق فيغضب يتساءل ماذا لو نظر والسائل شفيق فيرد العنكبوت لم يتمزق وهذه الحمامه عشها قائم محال ان يكون هنا لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافه نتجه شمال يهترم ولله جنود السماوات والأرض كثير من الناس يزعم أن عنكبوتا قد نزل نسجت خيوطها على فم الغار وجاءت حمامة ورقاء فباضت على فم الغار لم يثبت هذا لا في الحديث ولا في سنة المختار بل إن عناية الله هي التي أغنت حبيبه صلى الله عليه وسلم عن العنكبوت وعن الغار لهذا قال القائل عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطمي إن حفه اللطف لم يمسسه من بلل ولم يبالي من تكتيف والقاء صديق في الآخر خرج الحبيب مع الصديق مهاجرا من مكة إلى المدينة وفي الطريق احتاج إلى الطعام ومر بخيمة أم معبد فسألها الطعام بالمال فقالت والله لو كان عندنا طعام ما أعوزناكم القرى فنظر الحبيب في كسر الخيمة فوجد شاة هناك بداخلها، فقال هل في هذه الشاة من حليب؟ قالت إنها أجهد من ذلك وما خلفها إلا الجهد فقال النبي لها إيتني بها فجاءت بها فمسح الحبيب على ضرعها وذكر اسم الله تعالى وسمى ثم دعا الله ففاجت بين رجليها وأقبل اللبن في ضرعها فحلب الحبيب وسقى أم معبد وأبا بكر والدليل حتى شبع الجميع ثم شرب الحبيب في الآخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك الوعاء مملوءا بالحليب ثم رحل النبي مع الصديق إلى المدينة سالمين غادمين يوم كان هو الأسعد خرج الأنصار إلى أحمد سيظل اليوم لنا عيدا يا خير الخلق هو الأمجل لما علم الأنصار بخروج رسول الله مهاجرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يخرجون من بيوتهم كل غدات. ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يردهم إلى بيوتهم إلا حر الظهيرة وبينما هم في يوم من الأيام قد عادوا إلى بيوتهم إذ صعد رجل من يهود على أطمة له فراى سوادا من بعيد بل راى بياضا من بعيد قال يا معشر الأنصار هذا جدكم قد جاء فخرج الأنصار يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبيان والأولاد في شوارع المدينة والنساء والرجال فوق أسطح المدينة وهم يقولون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله ثم إنهم ما فرحوا بشيء فرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتهنأ طيبه بمحمد نورا للأبيض والأسود أقني يا شهر محرم مشر بالجنة من أسلم من أسلم من أسلم واستقبله خمس من الأنصار وقد اصطفوا له صفين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلهم يأخذ بزمام الناقة يقول له هنا المنزل يا رسول الله هنا العدة والعدد والقوة والمنع ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم دعوها فإنها مأمورة ثم ذهبت الناقة إلى مكان مسجده فبركت وقال النبي عندها ها هنا المنزل إن شاء الله هكذا استنارت المدينة بمقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما رحل النور من مكة إلى المدينة بدأ الحبيب لما وصل إلى طيبة الطيبة في وضع أساس الدولة المسلمة وكان أول أساس لهذه الدولة هو بناء المسجد فوضع النبي أساس مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبدأ في بنائه فجعل له اساسا بناه بالحجارة ثلاثة أذرع ثم بنا حيطانه بطوب اللبن ثم جعل جذوع النخل أعمدة له ثم سقفه بجريد النخل وكان مسجده المبارك خمسون ذراعة في خمسين ذراعة بناه النبي بنفسه وكان أصحاب النبي أسعد ما يكونون لبناء أول مسجد في الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبني مسجده يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وبعد أن انتهى النبي من بنائه أمر بلالا أند الناس صوتا وأجملهم صوتا ثم بدأ الأذان من يومها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مدويا في الدنيا كلها فما أحوجنا اليوم إلى أولئك المهاجرين الذين يبذلون كل غال وثمين في سبيل الحق ونصرته ينشدون من قلب رجل واحد أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا أقتدي حاشاي أن أصغي لدعوة ملحدي وأنا فتى القرآن وابن المسجد الله صحة الله الله إن المآذن في لا لترمو إلى صوتك يا بلال وسيفك يا عمر ونجدتك يا أبا بكر جيوش الأمة تتطلع إليك يا جيش العسرة وجودك يا عثمان وإسلاما وأنزل سيوفنا في كل رقع يوي يسمع ثم النياط وارقص سيوفنا في كل رقع يبصر ذا عمى او من تعما فلسطين نادت فلب النداء وهبوا اسودا وكونوا الفدا ففي ارضها قد تمادى العدا وحل الضلال محل الهدى اينك يا علي كي تعلم شباب الأمة كيف يكون الفداء الله أكبر كيف يكون الفداء الله أكبر كيف يكون الفداء, الله أكبر كيف الله أكبر يكون الفداء الله أكبر الهجرة بملء فيها تنادي أمة الإسلام من أقصاها إلى أقصاها هاكم عامي الحادي والثلاثون بعد المئة الرابعة عشرة ألم توقظ فيكم ذكراي همة السابقين؟ من الأنصار والمهاجرين ألا هبوا من سباتكم ففجر الهجرة قد لاح من جديد ودعاً كالسرور وانطلق نحو الحقول واصف في الأقدام للمولى وجاهد للرسول كن وحيدا